بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنزل اذل قومك من قبل أن يأسهم عذاب آل يب. فِيكُمْ وَيُؤَاخِذُ الرَّقْمَ إِنَّ أَذَنَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَنْ يُؤَمْنُوا وَلَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ أطابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا جعلوا أطابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم كبرت إكبرا ثم إمدا عوتهم جهارا. فَارَا نُورَ الثَّلِجِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مَدَرَّا يَا نُورَ الثَّلِجِ لَمَّا عَلَيْكُم مَدَرَّا بِأَمْوَالٍ لَنقُم ذَنبَكُمْ نَتيعُ وَيَجْعَلَنَّكُمْ أَنْهَارًا وَيُمِدُّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَرِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ما لكم لا ترجون لله وقارا مَا لَكُمْ لَا تَعْبُدُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا وَقَدْ خَلَقَ الْقَمَرَ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقة ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقة وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس فراجا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس فراجا والله ألم من الأرض نباتا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ثم يعيدكم بساطة، والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلًا في جاجة، لتسلكوا منها سبلًا في جاجة. قال نوح رضى إِنَّهُمْ عَن صَرْفِهِ وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ طَغَيَ الْأُفْكُ رَبِّ إِنَّهُمْ أَطْعَوْا لِيَغْتَدُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَاتَّبَعُوا من يزده ماله وولده إلا خسارا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكعوا مكرا كبارا كَرُومًا مَكْرُمًا وَقَالُوا لَا تَذَرُّنَّ آلِهَتًا قُمٌ وَلَا تَذَرُّنَّ وَدً وَلَا سُوَى لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوت ويعوق ونسرا ولا وَقَدْ اهْتَدَى أَضَلَّ كَثِيرًا وَلَا تَزِيدُ الضَّالِّينَ إِلَّا ضَلَالًا وَقَدْ على الأرض من الكافرين ديارا وقال لوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذوهم يومين كَنَّ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا إِنَّكَ إِن تَمَرَّدْ يُغْلُ ذِلًّا إِلَيْكَ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رَبَّ اغفر لي ولوالدي ولما دخل بيتي مؤمنا ولالمؤمنين رب والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارى ولل